واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين منزلتنا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السكينة والسكينة بداية القول فيها قال ابن القيم أنها من منازل المواهب وليست من منازل المكاسب المكاسب أن يسعى الإنسان بجهده وأن يبذل ما في وسعه لتحصيل الشيء كسبا أما المواهب فهي المواهب الإلهية التي يلقيها الله عز وجل ويهبها لمن يشاء السكينة من المواهب ولست من المكاسب وردت السكينة في كتاب الله في ستة مواضع موضع في صورة البقرة وموضعان في التوبة وثلاثة مواضع في صورة الفتح قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سكينة في كتاب الله طمانين إلا سكينة البقرة السكون لفظه من الانجماع والوقار والهدوء والسكينة التي في صورة البقرة هي سكينة عينية سكينة عينية عينية السكينة قضية معنوية أو مسألة معنوية تنزلت السكينة شيء يشعر به العبد في قلبه طمأنينة ووقارا وهدوءا أما السكينة التي في صورة البقرة إنما كانت مجسمة معنية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم قال ابن القيم والذي يرجح أن السكينة كانت حسية أنها عطفت وأضيفت إلى حسي وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة واختلف. القائلون من الصحابة والسلف في أن السكينة التي وردت في صورة البقرة هي سكينة حسية إلى قولين القول الأول يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه السكينة ريح لها رأسان ووجه وجناح وكان بعضهم يقول كمجاهد وغيره السكينة هرة لها صوت فالذين ذهبوا من السلف إلى أن السكينة حسية ولذلك ابن عباس منهم لكن ابن عباس كان لا يرى أنها هره أو يرى كذا يرى أنها تصدر صوتا وأنهم يرونها فإذا جاء التابوت وفيه السكينة علم أعداء الأنبياء في بني إسرائيل أنهم منخذلون ومهزومون وعلم الأنبياء وأتباعهم من الصالحين أنهم منتصرون من المواطن التي ورد فيها السكينة في صورة البقرة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وكذلك اذ يقود لصاحبه هذا في حنين وهنا في الغار اذ يقود لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هذه السكينة المعنوية وتفصيلها يأتي في ثنايا الكلام يقول ابن القيم أصل السكينة السكون والوقار الذي ينزله الله على قلب عبده عند اضطراب قلبه أو عند شدة المخاوف ولذلك يرى ابن القيم رحمه الله أن آيات السكينة نزلت في مواطن حاسمة في الغار شدة وكر ويوم حنين اصطدموا ببأس الكافرين وبقوتهم فانهزم بعضهم فنزلت السكينة ويوم الحديبية تمكن الكفار من الصحابة في أمرهم وأملوا عليهم الشروط وخضع النبي وسلم لشروط الكفار التي أرادوها وفي ظاهر الاتفاق أن فيه ظلم اضطربت كل بعض الناس حتى عمر رضي الله عنه اضطرب قلبه فثبته الله بالصديق بذلك يقول ابن تيمية رحمه الله أعلم الصحابة على الإطلاق وأفقههم أو بكر رضي الله عنه أبو بكر أفقه الصحابة بلا خلاف قال ليس العلم والفقه بكثرة المرويات هذا قوله في منهج السنة فإن أبا بكر أقل الصحابة رواية عن أبي هريرة كثير عن أنس كثير عن ابن مسعود عن ابن عمر عن عائشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ديال عن انس بن مالك دين الرواة الأساسيين عن أبي بكر قليل قال ابن تيميه والفقه حفظ الكليات وادراك المعاني الأساسية وإن أبا بكر أعلمهم ولكنه ما كان يتقدم إلا إذا احتاج الناس إلى علمه واحتاج الناس إلى علمه عند الحديبية جاء عمر يشكو إلى أبي بكر كيف نعطي الدنيئة في ديننا واجهه أبو بكر مواجهة أصولية قال أتعلم أنه رسول الله رسول لما رسول قال رسول. قال إذن ليظهر أن الله أمره لما مات النبي سلم سقط في أيدي الصحابة قام العالم والجميع سكوت واستدل لكي العلم بقرآن حتى قال بعض الصحابه انهم كانما يسمعون الايه لاول مره في السقيفة ظهر علمه الناس اختلفوا لما تكلم واستدل رفع الخلاف في حروب الردة ظهر علمه كان هو الوحيد الذي يريد أن يقاتل والبقية كانوا يريدون خلاف ذلك لكنه أصر واستدل وناظر وأحج بعلم أم بغير علم قال وأبو بكر أعلم الصحابة وأفقههم على الاطلاق. لأنه فقيه بالكليات وفقيه بالأصول وهنا عندنا مسألة تربويه وطالما أن الدرس من الدروس التربوية أقول لك الفرق بين العابد وبين الفقيه عند ظهور الملمات وعند وقوع الفتن العابد يهتز وسرعان ما يجري مع التيار أما الفقيه هو الذي يرسخ ولذلك يقال أن الفقيه يثبت عند الفتن قال ابن القيم إذا أقبلت الفتنه لم يرها إلا عالم أما إذا انجلت عرفها كل الناس العلم مفيد لذلك كان جريج عابدا ولم يكن فقيها والرجل الذي أفتى القاتل في بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسه وجاء يستفتيه فمنعه التوبه فقتل كان عابدا ولما ذهب الرجل بعد قتل المئة إلى العالم دله العالم وأرشده بعلم وفقه فإن الفقه في الدين غير العبادة العبادة مطلوبة لكن الفقه في الدين أعمق أن تنظر إلى الدين بكلياته وأن تلتمس الأصول وأن تمسك بالقواعد وأن تمسك بزمام الأمور وأن تعرف ماذا تريد وأين تتجه وأنت على دراية من أمرك الفقه مهم العابد إذا جاءته فتنة لعبت به ولذلك قيل الفقيه إذا رأى أمرأة متبرجة هذا غريب إذا رأى أمرأة متبرجة لا تفتنه لأن همه أن يصلح المنكر الذي فيها لا أن ينظر إلى محاسنها بيكون همه نكلمه كيف نهديه كيف طوالي بخش في الأشياء العميقة في الدين ده الفقيه أما العابد بعد ما يعاهن ما كل العباد في عباد بيخافوا الله يتعوذ ويبتعد فبالتالي السكينة نزلت في الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وكان الموقف في الحديبية موقفا يحتاج إلى سكينة لأن القلوب اضطربت حتى قال عمر ألم تعدنا بأننا سندخل المسجد الحرام قال اقلت لكم في هذا العام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وصدقت الرؤيا فاحتاج الصحابة إلى هذه السكينة العظيمة وإلى غير ذلك من الأمور طيب قال ابن القيم وهذا من الكلام اللطيف جدا بأن, بأن العلامة ابن تيمية في مرة من المرات ضعف وتصلت عليه أرواح شيطانية سحر وعين وكذا فكان لا يقوى على الحركة لكنه كان يأمر أهله أن يقرأوا عليه آيات السكينة قال ابن القيم رحمه الله أنه كلما اضطرب قلبه عند مشكلة من المشكلات جلس ووضع يده على صدره وقرأ آيات السكينة فإذا بقلبه يسكن بعد اضطراب ونفسه تهدأ بعد قلق وضميره يرتاح بعد هيجان كان يقرأ آيات السكينة على قلبه شيخنا محمد حامد الفقيه يعلق في الهامش ويقول بأن هذا من فعل ابن تيمي وابن القيم ونحن لا, نتبعهم أو لا, لا, لا نتبعهما قال كل يؤخذ من قول ويرد ولكن ليس في الأمر باس طالما أن الرقية الشرعية جائزة والقراءة بالقرآن جائزة فإنه رأى أن هذه الآيات بما فيها من السكينة قد تأتي بالسكينة إلى قلبه وما في ذلك بأس والله تعالى أعلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق يحفر الخندق والخندق من المواقف الصعبة والصحابة بطونهم لما حفر ابن حتى لصق التراب ببطنه كان يرتجز بكلمة عبد الله من رواحه لا هم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الا قينا إن الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة أبينا طبعاً ده ما حافظينه ذيك حافظينا البيتين التانيات حافظينهن البيت ده ما حافظينه مش كده أنا بقول في البيتين الأوائل ويردده معي الناس لما نجيت إن الأولى بغوا علينا وإن فتنة أبينا ما تقولوا لا هم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأخدام إن لاقينا إن الأولي قد بغوا علينا قريش ومن معها وإن أرادوا فتنة أبينا كويس فبالتالي قال ابن القيم قبل أن يدخل في كلام صاحب المنازل يا سلام قال صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة يا أخواننا الصفة وردت في التوراة ووردت في الإنجيل حتى قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على القفاء الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماوا في وجوه من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نباته بيغض بهم الكفار الآية كويس، فبالتالي هم في التوراة مذكورون بنبيهم جاء ذكره أني باعث في الأميين نبيا، أني باعث في الأميين نبيا، ليس بفض ولا غليظ، هذا صحيح والله، فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، ليس بفض ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش. ولا متزن بالفحش ما يعني كلامه كله يعني عفيف ولا قوال للخنا لا يقول الكلام الذي ليس في موضعه ما بتعفرغه. أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق الكريم ثم أجعل السكينة لباسه ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره السكينة شنو لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله التقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته الوفاء جزء من تكوينه والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته سيرته بشنو والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الصابعة قال الصاحب المنازل الهروي السكينة اسم لثلاثة أشياء ليس على ثلاثة درجات الآن هذه الثلاثة أشياء آخرها ينقسم إلى ثلاث درجات ركزوا معي في درس السكينة السكينة اسم ل شنو لثلاثة أشياء آخرها سكينة الوقار آخرها سكينة شنو وسكينة الوقار تنقسم إلى ثلاث درجات الأولى والثانية والثالثة طيب الشيء الأول اول الاشياء السكينه سكينة بني إسرائيل سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت وأهل التفسير قال أهل التفسير هذا كلام الهروي ريح هفهافة وذكروا صفتها ريح شنو هفهافة هفهافة يعني شنو هفوف ما سيعتبر بالهفوف هاب كده وباردة ما سمون ريح هفافه قال ابن القيم واختلفوا فيها هل هي عين قائمة او معنى يعني هل هي قبلية السكينة التي في التابوت هل هي حسية ام معنوية قال الذين قالوا انها حسية انقسموا الى فريقين فريق علي يقول ريح هفهافة لها رأسان ووجه كوجه انسان هذا قول العلي رضي الله عنه إمام من ائمه الهدى وعالم من علماء الأمة والتفسير ومجاهد قال نعيد الكلام الأول كرة لها جناحاني وعيناني لهما شعاع ابن عباس رجح بأن السكينة في بني اسرائيل السية هم من القائلان سية ولذلك مر علينا قوله مر علينا قوله أن قال السكينة هي الطمأنينة إلا السكينة التي في جنوب إلا السكينة التي في صورتي البقرة حسية ابن عباس يقول تص من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء والدليل على أنها جاءت مع التابوت أضيفت إلى التابوت وهذا أيضا قول عقاء ابن أبي رباح بعضهم قال هي بمعنى السكينة بمعنى المعنى شيء معنوي طيب السكينة الشيء الاول سكينة من سكينة من سكينة بني إسرائيل قال لهاروي وفيها ثلاثة أشياء السكينة الأولى فيها كم فيها ثلاثة أشياء للانبياء معجزة ولملوكهم كرامة وهي آية النصر تخلع قلوب الأعداء بصوتها رعبا اذا التقى الصفان للقتال وهذا قد مضى ذكره في أول المنزلة أنها كانت تأتي بالنصر قال لهم نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم طيب ليه النصر قال ابن القيم شرحا لكلام الهروي طيب قال لا ينبغي أن يفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء يقول كل كرامة لولي هي معجزة للنبي كل, كل كرامة لولي هي معجزة للنبي ودلل وتدليله منطقي بالنسبة لي قال الولي لم يصر وليا مؤيدا من عند الله إلا باتباع نبي زمانه إذ أنه لو خالف نبي زمانه لكان مخالفا مستحقا الله وإهانته لا لكرامه الله فما نال الأولياء الكرامة إلا باتباع من؟ باتباع الأنبياء ولذلك كل كرامة لولي من الأولياء في الأمة راجعة إلى نبي الأمة فخرا ويحتز بها مثال نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لو أن أحداً استقام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بكرامات حسية ومعنوية فلو أن أكرمه بكرامة حسية لكانت في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الدال على الخير كفاعله وهذا يحل الاشكال الذي في آية النمل أيكم يأتيني بعرشها قبل That أن يأتوني مسلمين قال عفرات من الجن أنا آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتك به قبل أن يرتد إليك ترفض الذي عنده علم من الكتاب أي كتاب كتاب سليمان أم كتاب آخر كتاب سليمان وهل لسليمان علم بهذا الكتاب أم ليس له علم لو قلت أنه ليس له علم كأنك تقول أن في أمة محمد من يعلم في القرآن علما لا يعلمه محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعقل ولا يكون هذا لأن الكتاب أنزل على النبي بل أن آصف لو سميناه آصف على بعض التفاسير لو كان مخالفا لسليمان لما أكرمه الله فإذا هي ليست كرامة لآصف إنما هي معجزة لسليمان والدليل على ذلك في تمام الآية قال سليمان هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم اكفر فبالتالي يقول والتفصيل في هذه المسألة في غير هذا المقام قال نعم هنالك فرق بين كرامات ما للانبياء وما للأولياء فرق كبير لكن كل كرامات الأولياء الصحيحة هي معجزة لمن؟ لأنبيائهم لأنبيائهم طيب. ثاني الأشياء الشيء الأول سكينة من السكينة ابن إسرائيل السكينة الثانية هذا كلام الهروي التي تنطق على لسان المحدثين هي ليست شيئا يملك يعني ما تقدر تمسك كده إنما هي شيء من لطائف صنع الحق تلقى على لسان المحدث بالحكمة كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء وتنطق بجنكة الحقائق مع ترويح الأسرار وكشف الشبه وهذا مقام يحتاج إلى ايضاح طيب اسمع هذا الكلام جيدا لأني سوف أناقش قضية عقدية في غاية الخطورة قال ابن القيم السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن القلب إليها وسكنت الجوارح إليها وخشعت واكتسبت الوقار فانطقت اللسان. بالحكمة والصواب اللسان بعد يتكلم بشنو بالحكمة والصواب وحالة بينه وبين بين قول الخنا والفحش واللغو وكل باطل قال ابن عباس كنا نتحدث أن السكينة تجري على لسان عمر وقلبه الصحابة كانوا بيقول شنو أن السكينة تجري على شنو على لسان عمر وشنو وقلبه قال ابن القيم وأكثر ما يكون ما تأتي هذه السكينة عند وجود الحاجة إليها وصدق الرغبة من السائل والمجالس قال قد تجري السكينة على لسان المحدث وهو لا يشعر بل إذا سئل ربما أنكر الكلام الذي قاله ومن هذا يا ساريه الجبل وحديث ياسارية الجبل صححه الألباني في آخر المجلد السادس من السلسلة الصحيحة والأثر صحيح وهو ساري بن زنيم رضي الله تعالى ورحمه الله وكان في بلاد بعيدة قال يا سارية الجبل الصحابة لأنهم على عقيدة صحيحة جاءوا يحملون سيوفهم لعمر يقولون أوحي بعد رسول الله فسألهم عن الذي حصل قال لقد قلت يا سارية الجبل قال ما شعرت بها إذ قلتها إنما هي كلمة اجراها الله على لساني يعني ما قال لهم انا كشف لي ولا شفت ولا كده ما قال لهم كده كويس؟ وتأتي السكينة على لساني المحدد للحاجة طيب قوله وليست شيئا يملك هذا يدلل على أن السكينة موهبة هبى من شنو من الله وهي ليست سببية ولا كسبية يعني ليس بسبب ولا بشنو ولا بكسب السكينة التي كانت في التابوت تنتقل معهم حيث شاءوا سكينة في التابوت ما ما يمشي التابوت ده سواء كان ريح عندها راصين وش زي وش الإنسان أو كنيسه عندها جناحين ولها عينان لها شعاع أو لهما شعاع أنهم تنتقلوا معهم السكينة طيب لكن لا يخفى على أن السكينة لا تتنزل إلا, إلا بعد ولاية وصلاح وهذا يكسبه الإنسان صح المصح هل أيضا بجو سكينة؟ طيب قلنا وهذه نقطة, نقطة في غاية الأهمية أرجو أن تركزوا معي قوله بأنها ليست شيئا يملك بمعنى قد يفعل العبد مجبات الصلاح ولا تأتيه السكينة فتأتي السكينة لبعض الصالحين وليست لبعضهم فإن عمر رضي عنه كانت السكينة تجري على لسانه بالرغم من أن معه غيره من الصحابة شنو في الصلاح لكن هذا فهم الصحابة كما يقول كما يقول معباس رضي الله عنهما فقال تلقى على لسان المحدث الحكمة أي تجري عليه كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء وهنا تنبيه الفرق بين الوحي وبين التحديث يعني عمر ضرع عنه محدث صح لو كان في أمتي محدثون فعمر صح فالتحديث كما قال هنا التحديث هو شيء يحدث به المحدث في سره فيكون كما حدث أو كما حدث يعني يلقى في, شيء في, في, في روعه وخلبه شيء ياتيه خاطرة الخاطرة تتحقق وتقع كما قال عرفت يرى إنسان من بعيد يقول هذا يريد كذا وكذا وكذا فيأتي الأمر كما شنو أه؟ كما قال هذا تحديث الفاصل بين التحديث وبين الوحي أن الوحي لا يخطي ولكن المحدث شنو يصيب ويخطي احيانا يلقى في نفسه شيء ولا يصيب فقد ألقي في نفس عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وحمل سيفه ليقتل كل من من يقول بانه شنو قد قتل صح ولا ما صح وكان الصواب على خلاف ما قال عمر رضي الله عنه المحدث على خلاف ما قال لأنه في هذه المسألة فارقه الصواب ليحصل الفرق بين النبوة وبين التحديث عرفته وهذا كثير فعمر رضي الله تعالى عنه كان يفتي بالفتوى ويراجع الصحابة فيتراجع يتراجع عن شنو عن فتوى يتراجع عن فتوى. فبالتالي هذا الفرق بين التحديث وبين وبين الوحي المسألة العقدية المهمة قال ابن القيم ولكن ليس في مدارج سالكين في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي قال لا يزال العبد في مراتب الولاية لله عز وجل حتى يسكن قلبه إلى الله ويطمئن فؤاده إلى ربه فتلقى العصمة على جوارحه تلقى شنو على جوارحه كيف قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافر حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجه التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه بعض الناس يفسر الحديث يقول الولي يمكن أن يترقى في مراتب الولاية والصلاح حتى يكون سمعه كسمع الله مطلقة يسمع القاصي والداني والقريب والبعيد ويسمع جميع الخلق يتكلمون في ساعة واحدة فيفرز أصواتهم ويميز حاجاتهم وإن اختلفت لغاتهم وإن تعددت لهجاتهم ونحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ابن القيم والله هذا من ألطف ما وقفت عليه في تفسير هذا الحديث العظيم ولذلك نقلته هنا في منزلة السكينة لأنه من المسائل العقدية مهمة يقول رحمه الله تعالى تأمل سكن قلبه إلى الله واصمأنت جوارحه وخشعت بعد سكون قلبه فإنه لو أراد أن يعص الله بجوارحه لما استطاع أن يعص الله لأنه لا يعرف كيف يعص الله كنت سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا شنو إلا ما شنو ما يرضي الله وبصره الذي يبصر به لا يبصر إلا ما يرضي الله والدليل على هذا الرواية الثانية فبي يسمع وبي يبصر أي بمعاونتي. والدليل الذي سدل به ابن القيم دليل عجيب قال شنو والله دفغي في الدين عالي قال ذكرت كل الجوارح إلا جارحة اللسان صح ملاحظ أو ملاحظ. كنت سمعه وبصره ويده ورجله بالرغم من ان اللسان قد يكون مهما اكثر من او قد تكون له أهمية اكثر من بعض هذه الجوارح قال لسانه لم يذكر لم يقول كنت لسانه الذي ينطق به قال له قال أنه لما استغرقته العصمة من الذي استغرقته العصمة الولي استغرقته اجنو العصمة فصار في عصمة مولاه وفي كنف ربه قال جارحة السمع من الصعب أن تتحكم فيها لأنها جارحة ظاهرة فقد يلقى عليك من الكلام ما هو شر ولكنك لا تريده ولكنك تضطر إلى سماعه قال أما جارحة اللسان فجارحة مضبوطه يتكلم الإنسان بما يريد إذا كان سمعهم الذي لا يملكونه بالرغم من ذلك حفظهم الله فيه فمن باب أولى اللسان الذي يملكونه فهم ولا ما فهم أه؟ والله فهم علي قال سمعه شوف الولي صالح من توفيق الله لو في اثنين يتنابزه هو ما نبز ولا حاجه بيمشي في الطرف لكن لو واحد نبز الثاني كويس الكلام بيجيه ولا بيجيوا بس بيسمع هو اللي بيسمعه تخيل الولي كان ماشي في المحل دي وقام وفي شكله بهناك ربنا يجيب له موضوع ما يجي بشاعر لذاته عشان ما يسمع ده معنى كنت سمعه الذي يسمع به حفظ الله ما حفظه فإذا حفظه في السمع الذي لا يد له فيه فما بالك باللسان الذي هو يملكه من باب أولى أنه لا يتكلم بالخنا، ثم ختم المولى عز وجل الحديث القدسي بقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وفيه دليل على أنه عبد مربوب وليس ربا ولا إلها وليست له قدرة ليس له إلا أن يستعين بالله وان يستعيد بالله وأن يلجأ الله طيب بعد السكينة الثالثة هي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قال السكينة على ثلاثة اشياء سكينة بني اسرائيل وسكينة المحدثين بيником الثالثة السكينة التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلب المؤمنين وهي المراد بمنزلة السكينة وهذه على ثلاث درجات دائما تلقى الصبر على ثلاث درجات والتعظيم تكلم عنه في الدرس الماضي على شنو؟ على ثلاث درجات وهكذا السكينة على ثلاث درجات النوع الثالث من السكينة على كم؟ على ثلاث درجات وهي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين وهي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن إليه العصي والجريء والأبي قال ابن القيم هذا من اجمل الكلام الذي قاله الهروي وهو من الكلام الذي تنعقد عليه القلوب وتنثني له الخناصر كلام جميل جميل يعني طيب لكن شرح ابن القيم ايضا جميل يقول رحمه الله فانه قال في هذه السكينة ان السكينة التي انزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قلوب المؤمنين تشتمل على ثلاثة معان النور والروح وال والقوة أشنو؟ النور والروح أشنو؟ والقوة ولها ثلاث سمرات تسكين الخائف وتسلية الحزين والضجر واستكانه صاحب المعصية والجراءة على المخالفة والإباء إليه لأنه قال ويسكن إليه العصي ما العصي, العصي. والجري الذي يتجرى على شنو والأبي الذي يتأبى على الطاعة يتأبى يأبى شنو يأبى الطاعة طيب يقول ابن القيم النور يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين قال بعضهم نور التوحيد في قلبه كالشمس لا ينفع معها أي نور حتى الجامعة ده مش منور كده بكرة الساعة عشر الصباح كان نولع بيعمل زي البطارية دي زي البطارية دي لما نوليها حسن ما عند أي قيمة ومنهم من هو على أشد مصباح ومنهم كعلى ضوء سمعة على حسب إدراك حقائق الإيمان واليقين في القلب والنفس شيء عجيب والله طيب قال النور السكينة التي أنزلت على قلوب المؤمنين التي في الآيات وأنزلت قبل المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فيها النور والروح والقوة تسكن الخائفه وتسلي الحزين والضجر لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته ويسكن إليها العصي وهذا سوف وهذا من عظيم ما قال كيف يسكن العصي إلى السكينة هو عاصي كيف يسكن إلى السكينة طيب هي فيها النور والنور يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين يميز له بين الحق والباطل والهدى والضلال هذا واضح يا إخواني واضح جدا والروح توجب كمال يقظه القلب وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة والقوة توجب له الصدق وتوجب له صحة المعرفة وقهر داعي الغي والعنت طيب بمعنى خلاصة الأمر أن هذه السكينة تجمع نور ينور القلب ولكن اشعه نور التوحيد في القلب على حسب إدراكك لمعرفة الله واقتباسك من الأسماء والصفات فقلنا أيها الأحبة طيب اسمع هذا الكلام اللطيف قلنا أن السكينة التي نحن بصدر الحديث عنها وهي سكينة الوقار سماها الهروي سكينة الوقار تسل الحزين وتؤمن الخائف ويسكن إليها العصي والجريء والابي طيب كلام جميل قال ابن القيم كيف يسكن العصي إلى السكينة تحليل تحليل عجيب اسمها كان كويس كيف يسكن العصي والجريء إلى شنو إلى السكينة قال لما كان العصي فاعلا للمعصية كان يجد راحة ولذته في المعصية فإذا فقد المعصية أحس بشيء يفقده فإذا وجد السكينة كانت خير بدل له عن المعصية يسكن إليها. الكلمة في محله ولا ما في محله. بمعنى أيوة قال العصي والابي والجريء كان يجد متعته في المعصية بل هو يفعل المعصية لما يجد فيها من اللذات والمتعة. فإذا فقد السكينة أحس بأنه يفقد شيئا عظيما سيضطرب اضطرابه هذا لا يمكن أن يسكن. إلا ببدل له وخير بدل له إيمانه ويقينه بالله فيطمئن نفسه إلى سكينة أعظم من اطمئنانه إلى المعصية التي كان يطمئن إليها لذلك قال ابن القيم في روضة المحبين لو يعلم الفاجر ما في العفة من اللذة وانشراح الصدر وطيب العيش لعلم أن ما فاته من اللذة أضعاف ما حصل بالفجور صح أو ما صح؟ صح؟ واحد الجو أكلمك حسن نسل الواحد الجو بيتكلم مع البيت كتير مع البنات كويس ويرسلها رسائل بالموبايل وهي ترسل له قال ليه الكل رسائل قال ليه الكل يرسل رسائل كويس ويتكلموا كويس والحد الساعة 2 صباحا ده مساهر مع محبوب رسمي ده سهر مع المحبوب كويس طيب ما صلّي ركعتين الله يمكن يرحمك من السماء مم صلّي ركعتين شو شو شو الضلال ده سهر عشان كده كانت لفيرة عابدة تناجي ربها تقول إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه هذا مقام بين يديك فرحمني دع فير العابدة فشوفت كيف بعدين مش بتونس معا وناسة دي لو عرسة تاني مجدت وناس معا والله كلمة كان كان عرسة ما بتبقى الوناسة سمحه إلا لأنه معاه حرام شيطان يتلذذ وبالاسكراتات يا اخ واحد قال لي يا شيخنا قال لي أنا خاطب لي واحدة قريبة اتصل بها الساعه 2 صباحا والله دار فته قلت لي ليه قال لي دار اصحيقي قيام الليل قلت له ما عندك ف شغله بدك تقوم انت الليل تقوم ما تقوم تراجع نوم ما له قال دار اصحيقي قيام الليل قال تصحيها لكن لما تقول الو قلبه دبي سريحي بالقراحه وكأنه محلق في السماء فوق زي ما بقول لك الشعراء القضامين بيقول لك كانه حلقت في شنو حلقت وين قال حلق تقل شوه النزل موهيم كيف قال والشعراء يتبعهم الغاوون الا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون شوه الكلام كيف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون شوه الكلام كيف فبالتالي بعد الحلال ما يدلونهم معه يا أخي انت لو مستعجل للنظم أصبر والله بعدين بتهبأوا لكن والله بعدين بتابعه مستعجل مالك لك إذكرها ساكدها لدي أحفظها بعدين بجد بجد بعد ما تمسكها وتعقد على بعد ذلك معه لكن أص النظم بتاع الباطل ما بيحلو لذلك مع العاص لأنه يجري وراء السراب سكن إلى السراب فكيف إذا تبدل السراب إلى حقيقة وصار يسكن إلى ربه الرحمن أليست سكينة تسكن العصي والجري والأبي طيب قال ابن القيم شوف قال إذا هاج قلبه إلى اللذة ووجد فيها الروحة والراحة فإذا تاب إلى الله صارت لذته روحانية قلبية لا جسمانية نفسية قال فإذا تألقت بروق المعصية شوف الكلام الراقض من القيم فإذا تألقت شنو بروق المعصية كأن المعصي عندها شنو برق زي البرق يا أخواننا وازولوا شوفها من بعيد لبعيد بروق المعصية قال لها تألق البرق نجديا فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول إذا تألق البرق نجديا فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول, مشغول بما هو أعظم وما هو أجل قال فإذا طرقته طيوف المعصية الخيالية في ظلام ليل الشهوات والتعبيرات الجميلة دي إذا طرقته طيوف المعصية الخيالية في ظلام ليل الشهوات نادى بلسان حاله يقول طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فرجعي بسلامي طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة قال لا فرجع شنو فرجع شنو بسلام فإذا ودعته طيوف المعصية في ظلام ليل الشهوات وقالت له الآن ما وجدت فيك سبيل سأعود إليك ثانية قال لها بيت الشعر قالت وقد عدمت على ترحالها ماذا تريد قلت أن لا ترجعي قلت انا أنا ما داري شنو قالت أنا ما تجي دقفل وجد سكينه في قلبه أغلق دونها كل شنو كل الابواب قال الهروي أم وأما سكينة الوقار السكينة التي نتكلم عنها الآن التي نزلها المولى عز وجل نعتاً يعني وصف بها شنو وصف بها المولى عز من اتصف بها من أربابها فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها ضياء تلك شنو وهي على ثلاث درجات الدرجة الاولى سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيماً وتعظيماً وحضوره سلام راقي جدا قال سكينة الخشوع عند القيام للخدمة شنو رعايه وتعظيما وحضورا أما الخشوع أصل, أصل الخشوع تكلمنا عنه في منزلة لا يكون إلا مع الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم شنو خاشعون ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الخشوع مع الإيمان أصلا طيب قال الخشوع في الخدمة عندما تخدم ربك أن تخدمه بخشوع وهو قال رعاية والرعاية يراد بها رعاية حقوق الخدمة الظاهرة والباطنة والقيام بها على أكمل وجه يقول ابن القيم اسمع هذا الكلام اللطيف والله إخوانا ابن القيم هذا عجيب قال ورعاية خدمة الله لا تكون إلا باتباع الشرع ظاهرا وباطنا وإن خالف هواك وإن خالف أشنو ها هوك قام دعب عبارة جميلة قال وطريقها أن تسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام وطريقها أن تسير من خلف النبي عليه قال فمن سار خلف النبي ولو زحف زحفا وصل انت كان مشيت وراء صلم مشيت بك يتصل خلي بك لعيه لو مشيت وراء صلم وانت شنو زاحف يتصل ولو أنك ذهبت خلف غيره سجري لضللته فسجرك خلف النبي عليه الصلاة والسلام يفيد ولو كان, ولو كان جنو زحفا والله أخوان هذا كلام تقيل طيب يقول سكينة الخشوع بأن يقوم بالخدمة رعاية ورعاية الخدمة أن يقوم بها ظاهرا وباطلا وأن يوقعها وفق مقتضى الشريعة ثانيا تعظيما وهو أن يقوم بالخدمة تعظيما واجلالا لله وتعظيمه وإجلاله لله تبع لخدمته لله عز وجل تابعة لإجلاله وتوقيره فعلى قدر إجلال العبد لربه تكون خدمته يعني كلما كنت مجلا لله كلما كان شنو الخدمة أعلى الم يقل ربك جل وعلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا طيب قال وحضورا والحضور هو أن تخدم ربك رعاية ظاهر وباطنا وتعظيما أن تقوم بالخدمة وأنت معظم له وحضورا أن يكون قلبك مستحضر لجنابه ولعظمته الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الدرجة الثانية من درجات السكينة السكينة عند المعاملة عند المعاملة مع الله بمحاسبة النفوس وملاطفه الخلق ومراقبة الحق قال القيم محاسبة النفس وقد مرت علينا منزلة مرت علينا منزلة المحاسبة أن تعرف ما لها وما عليها وطهارة النفس وزكاتها لا تكون إلا هي موقفة على محاسبتها فلا تسكو ولا تطهر ولا تصلح النفس البت إلا بالمحاسبة قال الحسن البصري اسمع إلى هذا الكلام الراقي هذا كلام راقي جدا قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن لا تراه إلا قائما على نفسه ما اردت بكلمة كذا ما أردتي بأكلة كذا ما اردت بمدخل كذا ما أردتي بمخرج كذا ما اردت بهذا مالي وهذا والله لا اعود لهذا عمره كله يتقلى في هذه المقامات قال المحاسبة تطلع العبد على نقائص النفس وعيوبها والثاني ملاطفة الخلق ان تلاطفة الخلق طيب يا إخواني ما علاقة ملاطفة الخلق بسكينة القلب مع الله ده كلام راق جدا قال ابن القيم الخصومة مع الخلق مذهبة لسكينة القلب مع الله لأنك إذا خاصمت العبادة ينشغل قلبك بالخصومة فيأتيه من الغم والهم ما يحول بين القلب وبين العبودية. دار أقول لك حاجة الشاكل معزول مش بجد يعني لو شاكلت معزول طيب بس ما تشاكل وجيت تصلي العشاء أداؤك لصلاة العشاء سيختلف عن صلاة المغرب قبل أن تتشاجر اشاجرت ورفعت صوتك وكرقته وهو كورق فيك وحجزوك وديت الصلاة الصلاة كلها تكون بتعبد في يدك بعدين بتجيب في الصلاة ذاته الإمام قرشنوه لو قالك قرشنوه ما بتعرف قرشنوه لأن قلبك منشغل بالخصومه بالخصومة لذلك يرى الهروي ويقول ابن القيم مفصحا إذا أردت سكينة قلب مع الله فلا بد أن تكون بملاطفة الخلق وإن الخلق يحتاجون إلى نوع من أنواع التعامل تسكن جمرة وتطفي غضب بعضهم وهذا يحتاج إلى نوع من أنواع الفن بعد توفيق الله تعالى لن أخوانا في ناس اعوذ بالله لسان زفر وناس كلام قبيح سيء يعني يسمع الكلام فارغ قد يكون ما يكسد لخلل في نفسه وعدم اتزان ما موزون يعني في واحد اتكلم مع واحد في قدربه يهذر معه هزار زي بهزر مع واحد شاب زيه دقنه سودا ده, ده زو سوي في زول بهزر مع زول قدربه انت سمعته تقوم جاري بس ما عندك طريقة لن تقوم جاري او تدبونيها والله اتكلمك تقوم جاري عديل لا يعرف صغير ولا يعرف كبير بل أقول لك حاجة في نوع من الناس بنقدر ما فغير التوازن الناس وعند في الصف بيهزر في الصلاة لا ممكن في الكعب يهزر ما عنده مشكلة نهائي ده قالوا السلف عنه شنو عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل ده ضرك هما مسكين قال نفسه بيصلحك قال شنو قال لا تصحبن الأحمق الماء الشمقنقى عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل إن الطبحاب المائق من أعظم البوائق فإنه لحمقه وفرطه في عمقه يحب جهلا فعله وأن تكون مثله يستقبح القبيحة ويبغض النصيحة بيانه سفاهة وحلمه فهاها وربما تمطى فكشف المغطى لا يحفظ الأسرار ولا يخاف عارا يعجب من غير عجب يضحك من غير سبب وربما إذا أراد نفعا فأضر كفعل ذاك الدب بخله المحب رواء الآثار عن رجل سيار أبصر في صحرائي فسيحة الأرجاء دبا عظيما موثق في صرحة معلقة يعوي عواء من شدة وكرب فادركته الشفقة عليه حتى اطلق فنام تحت الشجرة منام من قد أذجر طول الطريق والسفر فنام من فرد الضجر فأقبل الزبابة ترنك الربابة فوقعت لحينه على شفار عيني فجاش غيظ الدب وقال لا وربي لا أدع الزبابة يسومه عذابه فأسرع الدبيب لصخرة قريبة فقلها وأقبل يسعى إليه عجلة حتى إذا حازاه صك بها لحجاه ليقتل الذبابة قتلا بلا ارابه فرد منه الرأس وفرق الأدراس واهلك الخليل بفعله الجميل فهذه الروايه تنهى عن الغواية في طلب الصداقه عند اولي الحماقه وجاء في الصحيح نقلا عن المسيح عالجت كل أبره وشوة لكنني لم قط علاج المسيح قال المغمد فتحناه والمكسح جوابناه الأحمق ده ما قدرنا نعالج نهائي إن الحماقة أعيد من يداويها ففي نوع من الخلق مثل هذا غير منضبط التعامل معه صعب لو ما تنضم معه يسمع الكلام يخليته تقوم جاري يومين لأنه ما عنده كنفترول بعدين ما عنده كبير ولا عنده صغير، والله هذه مشكلة، فبالتالي يقول ملاطفة شنو؟ ملاطفة الخلق ومراقبة الحق يقول العلامة ابن القيم هي موجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل فلا تصلح خدمة فلا تصلح محاسبة النفس ولا ملاطفة الخلق إلا بمراقبة الحق سبحانه الدرجة الثالثة والأخيرة لا نقف عندها كثيرة قال السكينة التي تثبت الرضا بالقسم الرضا بالقسم سكينة شوف سكينة إلى أقدار الله بالقسم بما قسم الله تثبت قلبك على الرضا بشنو بما قسم الله وتمنع من الشطح الفاحش يا السلام ده كلام خطير يا أخواننا شمو الزول بيشطح ما عنده سكينة قال ابن القيم ما شطح إلا لفقد السكينة أبو يزيد البستامي نقل عنه كلام سيء نقل عنه كلام شنو سيء أبو يزير البستامي إنه لاجت الله وتكلمت مع الله كلام شئ ده أما الجنيد وسهل بن عبد الله التستري قال ابن القيم لم ينقل عنه ما شطح لأن السكينة كانت في قلوبهم مستقرة قال وتوقف صاحبها على حد الرتبة أي توجب لصاحبها الوقوف عند حد رتبة العبودية فلا يتعدى العبودية إلى أن يدعي الربوبية وقال هي السكينة التي لا تنزل إلا على قلب نبي أولي بذلك نكون قد انتهينا بتوفيق الله من منزلة السكينة بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته